أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لمت حرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تح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 قال نذان يا العليم الخبير ان تتبا الى الله فقد صارت قلوبكما وان تظاهر علي فان الله هو مولاه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائك Asa rabuhu in tol lakakunna en yubidilahu azwajaan En yubidilahu azwajaan khairan Inkun muslimat muslimat in mūminaat in qanitāt in tāibāt Tāibāt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 اَمَّا مَن أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُنَارُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نرى نرى وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاب شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذي كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزى يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يا رما المنافقين واغنض عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني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 وَنجّني مِن فرعون وعمله ونجّني مِن القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فخنقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين